وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ الْآيَاتِ مِنَ الْكِتَابِ لِيُفْتِنُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ نَرَاهُ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ المسؤول مصدق لما معكم لا تؤمن به ولا تنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فانا كَهُمْ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَدْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ